براءت من الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أن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 Kifaiyakunu لل müşrikin عهد عِندَ الله وعِندَ رسولِهِ إِلَّا اللَّذِينَ عَهَدْتُمْ إِلَّا اللَّذِينَ عَهَدْتُمْ عِندَ المسجدِ الحرامِ فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُوَ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ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 اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده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 أولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 يريدون أي يطفئون رَاللَّهِ بَأَثْوَاهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ وَيَأْبَ الله, ويأبى اللَّهُ إلَّا أَيْ يُتَمَنُ رَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَسَى اللَّهُ عَن كَلِمَةِ أَذِنْتَ لَهُمْ لَمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبّقهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّقهم وقيل قعدوا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 لقد بَتَغَوِّلْ فِتْنَتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذَلِّي وَلَا تَفْتَنِنِ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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للوَلَوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُك فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْ مِنْهَا رَضُوْ فَإِنْ أُعْطُوْ مِنْهَا رَضُوْ وَإِلَّا مَعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 Innamu sedekahulil fakrāi wal masakin wal gamilin alihah wal muallafatikulubum wafir riqāb wafir riqāb wal gārimin wafī sabilillāhi wabnī sabil fariḍatam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 Kul istahzikuhu, inna Allah mukhriju maa tahverun Wa lain saaltahum layakulun inna ma kunna nakhudu wa nalab Kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kunntum tastahzikuhun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 إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر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 ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلوه به وتولوه وتولوه هم معرضون لأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. Ahlam yaglamu, anallah yaglam srrhmu, wa najwa hum, wa anallah aglam alghuib. Al-lazin yalmuzun almuttaween min almu'minin fi alsadqat, wa al-lazin la yajduun illa jhudhmu, fayscharun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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر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 فإرجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدوا ولن تقاتلوا معي عدوًا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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَمَنِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم الْقَاعِدِينَ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 لا توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 والله يحب المطهرين ا فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه ام أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم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 وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ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 إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا جاء من الله إلا إليه ثم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون موطئ ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليَنفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي تفقهه.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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانه وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم ما رضوا فزادتهم رجسا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش العظيم